ومن تلك الحقوق الخاصة التي وردت في هذه الآية العظيمة الإحسان إلى الأقارب من جهة الأبي ومن جهة الأم مهما كانت درجتهم بالقول والفعل قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يُبسط له في رزقه أو يُنسأ له في أثره فليصر رحمه متفق عليه من أحب وأراد أن يُوسَّع عليه في رزقه فليصر رحمه من أسباب كثرة الرزق ومن أسباب دفع الفقر صلة الرحم ومن أحب أن يُنسأ له في أثره ويُبارك له في عمره ويُمد له في عمره فليصل رحمه طبعا بالنسبة لمسألة العمر بعض أهل العلم قال المقصود البركة يعني ان يبارك الله له في عمره فيعمل في عمره ما لا يعمل في عمر اطول منه وبعض اهل العلم قال لا المقصود انه يزاد في عمره ولكن بالنسبه لما في ايدي الملائكه فيكون في ايدي الملائكه ان هذا الولد ان وصل الرحم يكون عمره كذا وإن لم يصر رحمة يكون عمره كذا والأمر معلوم عند الله ومكتوب فإذا وصل, وصل رحمة زاد عمره بالنسبة لما في أيدي الملائكة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أعطي حظه من الرذق فقد اعطي حظه من خير الدنيا والاخره وصيله الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الاعمار رواه الإمام احمد في مسنده فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان صله الرحم تعمر الديار وتعمر البيوت وتزيد بها الأعمار وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعجل الطاعة ثوابا صلة الرحم والمقصود يا إخوة أكثر الأعمال الصالحة التي يثاب عليها الإنسان في الدنيا قبل الآخرة هي صله الرحم صله الرحم اكثر الاعمال الصالحه اثابه في الدنيا قبل الاخره يقول صلى الله عليه وسلم ان اعجل الطاعه ثوابا صله الرحم حتى ان اهل البيت لا يكونوا فتنمو اموالهم وَيَكْثُرُ عَدَدُهُمْ إِذَا تَوَاصَلُوا وَمَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَتَوَاصَلُونَ فَيَحْتَاجُونَ رواه ابن حبان وحسنه الألباني يعني أهل البيت إذا وقعت بينهم الصلة وكانوا يتواصلون حتى لو كانت عندهم معاصي حتى لو كان عندهم تقصير. فإنه ينمو خيرهم ويكثر عددهم لصلتهم الرحم وما من أهل بيت يتواصلون فيحتاجوا صلة الرحم منفاة للفقر والحاجة صلة الرحم منفاة للفقر والحاجة إذا وجدت الصلة في البيت خرج الفقر من البق وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم فإن صلة الرحم محبة في الأهل مثراتٌ في المال منسأةٌ في الأثر رواه الترمذي وصححه الألبان ما أعظم هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم ليس تعلم الأنساب من أجل الفخر وللتفاخر بالأنساب وإنما من أجل صلة الأرحام ومن مشاكل عصرنا أن الأقارب أصبحوا لا يعرفون بعضهم فضلا عن أن يصل بعضهم بعضا اليوم تقريبا في كثير من بلدان المسلمين الأقارب إنما يعرفوا بعضهم الكبار منهم يعرفون الكبار أما الصغار ربما لقي عمه وهو لا يعرف عمه ربما لقي خاله وهو لا يعرف خاله والعم ربما لقي أولاد أخيه يسألهم أنتم أولاد من من أبوك لأن قصرنا في هذا الأمر أن نتعلم من أنسابنا ما نصل به أرحاما ينبغي أن نعرف أقاربنا يا إخوة من هم أقارب من جهة أبي من هم أقارب من جهة أمي من أجل ماذا؟ من أجل أن أصل الأرحام فإن صلة الرحم محبة في الأهل إذا وجدت الصلة في البيت زرعت المحبة يحب أهل البيت بعضهم ويحب الأقارب بعضهم مثرات في المال كما قلنا صلة الرحم تقرد الفقر وتقرد الحاجة منسأة في, في الأثر يعني زيادة في العمر كما تقدم معنا